أ م ا بعد ف إ ن أ س ب ق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار اللهم أ ج ر ن ا من النار وابعدنا من البدع يا رب العالمين يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه كل المؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م ويحفظوا فروجهم ذلك أ ز ك ى لهم إ ن الله خبير بما يسمعون وكل المؤمنات يغضبن من أ ب ص ا ر ه ن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إ ل ا ما ظهر منها أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام و أ ي ت ه ا ا ل أ خ و ا ت الكريمات معشر المسلمين والمسلمات لقد عشنا لحظات فيما مضى مع بعض النصوص ا ل ش ر ع ي ة ا ل آ م ر ة بالحجاب وكان ذلك سدا للباب وقطعا للطريق الذي يؤدي ويوصل إ ل ى الزنا ل أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا كشفت عرضها و أ ظ ه ر ت محاسنها وزينتها تعلق بها الرجال وافتتن بها الشباب ولذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ما تركت بعدي ف ت ن ة أ ض ر على الرجال من النساء ما تركت بعدي فتنة بعدي أ ب ر على الرجال من النساء وقال أ ي ض ا أ و ل ف ت ن ة بني إ س ر ا ئ ي ل كانت بالنساء لذا فلنتوجه ل ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة ثانيا ونقول لها اتقي الله أ خ ت ي ا ل م س ل م ة وتحجبي كما أ م ر ك ربك واحذري أ ن تكوني ف ت ن ة في المجتمع ونتوجه أ ي ض ا للشباب ونقول لهم اتقوا الله اخواني الشباب ولا تفتتنوا بالنساء ا ل م ت ب ر ج ا ت الكاسيات العاريات الفاسقات وليعلم الجميع ان اللحم الطاهر المحجوب عن كل القذورات لا ي أ ك ل ه الا الطيبون الطاهرون وان اللحم القذر الخبيث المعرض لكل المكروبات و لكل الجراثيم لا ي أ ك ل ه إ ل ا الكلاب والسباع والخبيثون من ا ل ب ش ر ي ة و أ ي ض ا فلنعلم جميعا أ ن ا ل ج و ه ر ة ا ل ن ف ي س ة لا توضع إ ل ا في مكان امين و في صندوق نفيس و أ ن قطع الحديد و ك ط ع النحاس و ك ط ع ا ل ح ج ر والخشب توضع في أ ي مكان أ و توضع في مكان ليس ب ا ل أ م ي ن وتصل إ ل ي ه الايات ا ل خ ب ي ث ة ا ل ق ذ ر ة ا ل م ت و س خ ة لذا فكوني أ خ ت ا ل م س ل م ة كوني كذلك اللحم الطيب الطاهر المسون و ا ل م ح ج و عن كل الجراثيم المسون عن كل الميكروبات وكوني ايضا كتلكا ل ج و ه ر ة ا ل ن ف ي س ة لا ي ر ا ك ولا ي ص ي ر اليكي الا زوجك في الحلال ولا تكوني كذلك اللحم الخبيث ي أ ك ل ه كل جائع ولا تكوني ايضا ك ق ط ع الحديد و ك ك ف ا الاحجار والخشب ي ص ي ر اليها كل واحد ي ص ي ر اليها كل واحد سواء كان طاهرا ً أ م كان خ ا ب ث ا ً كيفما كان حاله و ن ق و ل أ ي ض ا ً للشباب ك ن و ا إ خ و ا ن الشباب كونوا ن ا ط ي ي ب ك ن طاهرين لا تبحثوا إ ل ا عن اللحم الطيب الطاهر ي ب ل ط ا لا تبحثوا إ ل ا عن تلكم الجواهير ا ل ن ف ي س ة ا ل م ص و ن ة ا ل م ت ع ف ف ة وبعد هذه ا إخواني بعد ذ ه النصائح وهي م ر ت ب ط ة بما سبق أ ق و ل لكم ليس هذا هو الطريق وحده من الطرق التي تؤدي إلى الى ز ل ليس هذا هو الطريق الوحيد الذي ا هذا يؤدي هو إ الزنا ونحن إ خ و ا ن ي نتكلم عن ص ي ا ن ة ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة لعرض ا ل إ ن س ا ن وخصوصا لعرض المسلم ذلكم انه حرم الزنا و ن ا ل ل للنسب ل ع ر ض وثونا ا ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة حرمت الزنا وسدت ح ر م ت و وقطعت كل طريق يؤدي إ ل ى الزنا من ذلكم حرمت التبرج وسدت باب التبرج ب و ج و ا ل حجاب وليس التبرج هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إ ل ى الزنا بل هناك طرق أ خ ر ى فمن هذه الطرق المؤديه للزنا استعمال النظر فيما حرم الله فاستعمال النظر اخواني هو طريق من طرق الزنا ولذا كما قال اهل العلم النظر رسول ا ل ف ت ن ة وبريد الزنا والعين مفتاح القلب النظر رسول ا ل ف ت ن ة ف ا ل ف ت ن ة اذا ارادت ان تقوم على قدميها في مجتمع ما استدعت النظر ل أ ن ينظر هنا وهناك ل أ ن ينظر في كل شيء كان حلالا أ م كان حراما ف إ ذ ا ذهب البصر و ذهب النظر و استعمل في كل ما حرم الله عز و جل قامت ا ل ف ت ن ة في المجتمع و أ ي ض ا النظر بريد الزنا فمن استعمله لا شك و لا م ح ا ل ة أ ن ه سيصل إ ل ى الزنا و سنرى في النص الشرعي الصحيح أ ن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و سمى نظره زنا وسما زنا ن ظ ر ن زنا إ خ و ا ن ي و ل ذ ا ق ا ل ب ع ض ا ل ش ع ر ا ء في ا ل إ س ل ا م ك ل ا ل ح و ا د ث م ب د أ ه ا ا ل نظر و م ع ظ م ا ل ن ا ر من م س ت ص غ ر الشر ك ل ا ل ح و ا د ث م ب د أ ه ا ا ل نظروا ل ب ص ر و ق ا ل آ خ ر ن ظ ر ة فابتسام فسلام فكلام فموعد فلقاء ا ل ن ظ ر ة تدفع ل ل ب س م ة و ا ل ب س م ة تدفع للسلام والسلام يدفع للكلام والكلام يدفع للموعد والموعد يدفع للقاء ل واللقاء يورد, الزنا يورد في الزنا لذا إ خ و ا ن ي فلنسد الباب من أ ص ل ه ونغض أ ب ص ا ر ن ا ولا ننظر إ ل ا فيما أ ح ل الله لنا ولذا قال ربنا جل وعلا وهو ي أ م ر المؤمنين والمؤمنات على حد سواء لا يفرق بين الذكر و ا ل أ ن ث ى بل ي أ م ر الجميع قل للمؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م ويحفظوا فروجهم ذلك أ ز ك ى لهم إ ن الله خبير بما يصنعون وقال أ ي ض ا في جانب النساء وفي صف النساء وكل المؤمنات يغضبن من أ ب ص ا ر ه ن ويحفظن فروجهن فما هو الغض وكيف نغض أ ب ص ا ر ن ا الغض إ خ و ا ن ي في أ ص ل ه اللغوي هو اطباق الجفن على الجفن بحيث تمتنع ا ل ر ؤ ي ة بتاتا نقول غض فلان بصره بمعنى سقط شفنه ا ل أ ع ل ى على ا ل أ س ف ل وامتنع من ا ل ر ؤ ي ة هذا هو الغد في أ ص ل ه اللغوي إذن ا لا غ في ل ل العربية غ ة ترى شيء لا ترى لا الحلال ولا الحرام لا ترى شيء هذا هو أ ص ل الغد في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لكن إ ذ ا استعمل في الشرع في هذا المعنى لا شك أ ن ذلك يكون حرج كيف تقدم ص ا ر ح ك إ ذ ا غ د ب ت بصرك وسددته وامتنعت من ا ل ر ؤ ي ة كيف تمشي أ د ي ا ل ا ح ديرك في الطريق كيف تعمل كيف تبيع كيف تشتري كيف تؤدي تق... حرائجك ولذا كانت ح ك م ة الشرع الحنيف أ ن استعمل البصر في شيء دون شيء أن منع, أو منع البصر واستعمال البصر البصر في شيء أ و عن شيء دون شيء فقال ربنا سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من, يغض من ابصارهم وكما هو م ك ر ر عند اهل العلم أ ن من هنا ت ب ع ي ض ي ة تدل على التبعيد من هنا بمعنى بعض المعنى كل المؤمنين يغضوا بعض أ ب ص ا ر ه م يغض بعض ابصارهم أ م ا البعض ا ل آ خ ر فاستعماله م ب ا ه فاستعماله جائز لا إ ث م ولا حرج في ذلك وبهذا إ خ و ا ن ي جاءت النصوص الشرعيه ة الأخرى تقدموا إخوان ل ل يجلسكم م ت ق د و الاخرى أ م م يملأها شي شي فرجة حتى لا ل ل حتى نتسبب آ ي في تخطي ن خ الركاب الله بذلك وقلت إ خ و ا ن ي الشرع أ م ر ن ا أ ن نغض بعض البصر أ م ا البعض ا ل آ خ ر فلا حرج فيه ولهذا المعنى صرحت ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة من س ن ة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و فمن ذلكم ما رواه ا ل إ م ا م أ ب و داود والترمذي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أ ب ي طالب ولولد عمه رضي الله عنه قال له يا علي لا تتبع ا ل ن ظ ر ة ا ل ن ظ ر ة ف إ ن م ا لك ا ل أ و ل ى وليست لك ا ل ا خ ر ة رسول الله يقدم هذه ا ل و ص ي ة لسهره لزوج ابنته ولولد عمه علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه فيقول له يا علي لا تتبع ا ل ن ظ ر ة ا ل ن ظ ر ة ف إ ن م ا لك ا ل أ و ل ى وليست لك ا ل ا خ ر ة ما معنى هذا أ ن ك إ ذ ا كنت مرا في طريق وسمعت عن يمينك أ و عن شمالك أ و من أ م ا م ك أ و من خلفك صداعا وحسيس فالتفت فوقع بصرك على ا م ر أ ة لا تحل لك أ ن تنظر إ ل ي ه ا وقع نظرك على ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة عنك ف ا ل إ س ل ا م فالشارع ي أ م ر ك أ ن تغض بصرك و أ ن ت ح ي د بصرك و الا تركزه على تلك ا ل م ر أ ة ا ل م ح ر م ة الشارع ي أ م ر ك أ ن تصرف بصرك ولا تنظر ث ا ن ي ة ف إ ن هذه النظره ا ل أ و ل ى لك ب ن ع ن ى لا, ت... لا تلام عليها لا تعد من معاصيك لا تعد من الذنوب نعم إ ن ركزت بصرك ولم تصرفه أ و صرفته ثم رجعت لتنظر في تلك ا ل م ر أ ة ا ل م ح ر م ة عنك ا ل ن ظ ر ة ا ل ا خ ر ة ليست لك و إ ن م ا هي عليك أ ي تعد من جرائمك وتعد من ذنوبك ومعاصيك وهذا مقرر في باب الرجال ومقرر أ ي ض ا في جانب النساء ف ا ل م ر أ ة إ ن فعلت هذا يعطى لها نفس الحكم إ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا وقع بصرها على رجل أ ج ن ب ي فعليها أ ن تصرف بصرها ف إ ن ركزته على ا ل أ ج ن ب ي أ و صرفته ثم عادته فهذه تكون آ ث م ة وتكون ا ل ن ظ ر ة ا ل ا خ ر ة عليها وليست لها و أ ي ض ا اذا الشرع ن إخواني ا ل أ م ر ن ا أ ن نصرف بعض البصر أ م ا البعض ا ل آ خ ر فلا حرج فيه ف إ ن نظرت ف ج أ ة فلا شيء عليك ولكن إ ذ ا نظرت عن عمد وقصد فهذا هو البصر الذي أ م ر ك الشرع أ ن تغض كل المؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م أ ي بعد أ ب ص ا ر ه م و أ ي ض ا جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر ا ل ف ج ا ء الفجأة فقال اصرف بصرك وفي ر و ا ي ة اطرق بصرك هذا ص ح ا ب ي جليل ي أ ت ي الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و و ي س أ ل ه عن نظر ا ل ف ج أ ة فلما سمع ان استعمال البصر حرام ومن المعاصي لما سمع ان استعمال البصر محرم في الشرع لما سمع ان الشرع امر ب غ د البصر جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفسيره و ي س أ ل ه ق ا ل ف س أ ل ت رسول الله صلى الله عن ل وسلم ي ه ع نظر ا ل ف ج أ ة عن نظر المباغته عن النظر الذي يكون دون قصد كما قلت أ ن ت لا يفطريت فترى خيال أ و تسمع ص د ا ف تلتفت ف إ ذ ا بك ف إ ذ ا بنظرك يقع على م ر ا ة أ ج ن ب ي ة هذا هو نظر ا ل ف ج أ ة ل م س فيه شي قصد وفي شي عنك فقال له رسول الله صلى الله ع ل ي ه و ساله ل م م ع ن د س أ عن هذا النظر عن نظر ا ل ف ج أ ة قال له اصرف بصرك اصرف بصرك بمعنى لا تعده او لا تركزه وهذا دليل على ان ذلك النظر نظر ا ل ف ج أ ة لا شيء لا حرج فيه لا اثم على صاحبه نعم ان ركزه او اعاده فهناك الاثم وهناك المعصيه وقد جعل الشارع غض البصر من حقوق الطريق غض البصر جعله الاسلام جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من حقوق الطريق والدليل على ذلك هو ما جاء في الصحيحين عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ي ا ك م والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال ف إ ذ ا أ ب ي ت م إ ل ا المجلس ف أ ع ط و ا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غ ض البصر وكف ا ل أ ذ ى ورد السلام و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ر رسول الطرقات ك ة قال يا الله الله الصحابة ما إياكم الجلوسة صلى عليه وسلم يقول في ع د م تجلسوا ل ا في ط ي الطريق تخليوها اللي تتقدي ديالة ق الناس بحوائج للمرة اياكم الجلوس في الطرقات ابتعدوا عن ذلك لكن مشكلنا, إحنا الآن, مشكلنا الان ان ل آ م ش ك ل ن الطرق ا آ ن أن ا ل م م ل و ء ة لا بالمرين ل أ ع م ا ل ه م لكن بالجالسين المجتمعين على الكلام المجتمعين على القيل والقال وعلى البحث عن عورات الناس فلان فعل وفلان ت ر ق وفلان طلع وفلان ع ر ق إ ل ى آ خ ر ه رسول الله يحذر من الجلوس في الطرقات حرام ف ا ل ص ح ا ب ة رضي الله لكن إ ذ ا ا ض ط ر ي ن الى إ هذا الجلوس إ ذ ا كان في ه م ص ل ح ة ا ن ن ج ل س هناك صحاب رضي الله عنهم لما نظروا ا ل م ص ل ح ة هناك قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس ل ا بد لا بد نجلس نحن نضطر إ ل ى ذلك فقال لهم رسول الله ف إ ذ ا أ ب ي ت م ا ل ا المجلس ف أ ع ط و ا الطريق حقه إ ذ ا كان لا بد و إ ذ ا طريتم ا ل ش ي الطريق اعطوا الطريق حقه قالوا يا رسول الله محق الطريق قال أ و ل ا غض البصر اذا ت وسطك ر ي ق مثلا تلاشي بطل ق ا خ م د ا خ و ص د ي ق من ا ل ا ء م ؤ م ن من ا ل مؤمنين وسلم عليك و و ق ف م ع ه ووقف م ع كيف ك حالك بهذه خ خير ي في ر وعلى ا ل ل ح ظ ة و انت جالس في ا ل طريق فعليك ان ت غ د ب ص ر ك عن ا ل م ر و ر عن اهل ا ل م ر و ر غ د هاتون بصر ح ما ل ط ر ي ق ق ا ت ا ل بصر ث م ق ا ل ه كفل ادى صرفا ترفع ا ذ ا ء ك عن المسلمين و أ ن ت في الطريق ترفع اذاءك و ا ل ا ذ ا ء يكون بالبصر ويكون باللسان ويكون باليد ويكون بعده امور المقصود ان ترفع ا ذ ا ء ك عن المسلمين في الطريق ثم قال والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا اضطريت لتجلس في الطريق فعليك ان ت أ م ر بالمعروف ان ر أ ي ت عاصيا ان ر أ ي ت فاسقا او ف ا س ق ة ف أ م ر بالمعروف وانهى عن المنكر هذا من حقوق الطريق ف ا ل إ س ل ا م إ ذ ن جعل من حقوق الطريق غض البصر فاذا إ خ و ا ن ي س م ع ن ا في هذه النصوص نجد أ ن ه ا تسد باب ا ل ف ت ن ة ت أ م ر بغض البصر لكن في نفس الوقت تعطي أ و ترفع ا ل ح ر ج ة عن استعمال بعض البصر وهذا هو السر في دخول من على البصر في ا لكن آ ي ة ا ل ر ي م م م كل ل ا ؤ ي يغض ن من أبصارهم ا و لما ل ه إخواني ش ك ل لو ة ق ل الآية ت كان ل ل م م ؤ ي يغض الآية قالت كل المؤمنين يغض مأمورين أعيننا ن لكانت لكننا أن نسد مهما خرجنا نسدها بالمغضى أبصارهم أبصارهم قالت مهما لما كان مشكلة لو كل لكن في ذلك حرج ا ل ق ر آ ن الكريم قال من أ ب ص ابصارهم ر ه م أ ب لكن الفرج لا الفرج قال الله فيه ويحفظ نقد من فروجهم و إ ن م ا قال ويحفظ فروجهم لماذا ل أ ن الفرج يجب أ ن يحفظ كله ما فيه مضره ما فيه م ص ل ح ة ما فيه ض ر و ر ة يجب أ ن يحفظ كله لا عن الزنا ولا عن النظر كل المؤمنين يغضوا من أ ر ص ا ر ه م ويحفظوا فروجهم وقد ح ورد وكذ عند الشيخين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كتب على ابن آ د م نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله العينان زناهما النظر والعذنان الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش و ا ل رجل زناها ا ل خ ط أ و القلب يهوى و يتمنى و يصدق ذلك ا ل ف ر ج و او يكذبه رسول الله صلى الله عليه و سلم ي ع ن ي عدد ز ن ا ش ا ل زنا ه و الفاحشه ة و انت تصلب ا ل م ر أ ة م ب ا ش ر ة هذه ف ا ح ش ة كبرى لكن الزنا يتعدد الزنا في ه اصناف فالمسلم او فالرجل ا ذ ا ا س ت ع م ل ب ص ر ه زنا العين هو النظر إ ذ ا استعملت بصرك فيما حرم الله عز وجل تكون ز ا ن ي ة تكون عينك ز ا ن ي ة وهذا لا فيما يتعلق بالرجل ولا فيما يتعلق ب ا ل م ر أ ة و إ ذ ا تكلمت في محاسن ا م ر أ ة يكون لسانك قد زنى و إ ذ ا مددت يدك على عرض ا م ر أ ة لا تحل لك يكون يدك قد زنى و إ ذ ا مشيت مع ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة أ و مشيت إ ل ي ه ا فيكون رجلك قد زنى و إ ذ ا س ت م ع ت إ ل ى ا م ر أ ه وهي تتغزل في كلامها و أ ن ت تتلذذ بصوتها فيكون سمعك قد زنى فلنتقي الله إ خ و ا ن ي فنحن غبق في هذه المشاكل ولا نلقي لها بال نعدها ك ل ا ش ي ء ك ل ا ل م ؤ م ن ي ن ي غ ط و من أ ب ص ا ر ه م إذن استعمال البصر من أ ج ل العمد والقصد حرمه ا ل إ س ل ا م أ م ر ا ل إ س ل ا م بغضه لكن إ ذ ا كان كما قلت عن غير عمد وعن غير قصد أ و عن ض ر و ر ة فهذا البعض لا حرج فيه عن غير عمد وعن غير قصد كما قلت لكم نظرت دون قصد وعن ض ر و ر ة كما إ ذ ا ذهبت ا ل م ر أ ة إ ل ى المستشفى ولا طبيب إ ل ا الرجل فهنا يجوز للرجل ان ينظر ل ل م ر أ ة من اجل الفحص والاستشفاء والعكس صحيح لكن هنا ق ض ي ة لا بد من التنبيه عليها احنا الانش الطبيب رخصة. جائز عند الطبيب عند عند رجل رجل هذي هذي تسدي رخصة مرأة رخصة مرأة تسدي لكن كما يقول أ ه ل العلم في الفكر ا ل إ س ل ا م ي ا ل ر خ ص ة لا تتعدى محلها ف إ ذ ا وجدنا ب ع و ا ن هذا ا ل ر خ ص ة لا تكون ا ل ر خ ص ة حرام لكن إ ذ ا اضطرينا الى ا ل ر خ ص ة عدنا ان تكون ا ل ر خ ص ة مباح ة كيف ذلك فمثلا إ ذ ا كنا في بلد هناك طبيب مسلم وهناك ط ب ي ب ة م س ل م ة أ و, و... كنا في بلد هناك طبيب مسلم وليس هناك طبيبه ة مسلمة أولا نحن في بلد فيه طبيب, طبيب مسلمه وليس ي ف طبيبة في هذه اللحظة إذا مرضت المرأة إلى العلاج في هذه إذا المرأة مرضت ويجوز ا ا العلاج ح ت ت ج إلى ف هذه نذهب بها اللحظة الطبيب المسلم ا إلى إلى إلى ل نحن نضطرون أن ر ل ف ي ي هذه اللحظة ج و ذ له ك ويجوز ل أ ن ينظر ك د ر ا ل ح ا ج ة يجوز له أ ن ينظر قدر الاستطاعه بشرط ان ي ت إحنا الآن مشكل. ادخل أنت لا ر ت يختلي بها فان إ ن خ ت ل ى بها ف أ ت آتم إن اختلى بها ف أ ن ت آ ث م ل الخلوه يجوز ب ا ل م ر أ ة لا يجوز إ ذ ا إ ذ ا اضطرينا الى أ ن نرفع ا ل م ر أ ة أ و نذهب بها إ ل ى الطبيب فلا نترك ا ل م ر أ ة وحدها مع الطبيب ندخل معها و هو في حقه الواجب عليه أ ن ينظر إ ل ي ه ا كبر الامكان إ ذ ا كان ع ن د ه مرض في يده لا ينظر الى جهه ة أخرى كان عنده مرض أ س اخرى لا ينظر مشيك اذا ل المرض ر خ ص ثم فمن يعني في يدها دياله يستر إلى إ ل ل ح ظ ة إذا كان في البلد طبيب و ل ي س ا ل طبيبه في هذه ا ل ل ح ظ ة يجوز أ ن نذهب ب ا ل م ر أ ة إ ل ى الطبيب شرط أ ن لا تقع الخلوه ف م ا إ ذ ا ق ع ت ا ل خ ل و ة فحرام لا يجوز ص و ر ة أ خ ر ى إ ذ ا كان في البلد طبيب و طبيب وفي هذه ا ل ل ح ظ ة نذهب ب ا ل م ر أ ة إ ل ى الطبيب ونترك الطبيب لا يجوز هذه ما في ر خ ص ة ا ل ر خ ص ة هنا وجدنا بم نعوضها و ج د ن اذا بشي نعودها إ هنا ا ل م ر أ ة تذهب إ ل ى ا ل م ر أ ة والرجل يذهب إ ل ى الرجل وفي هذه ا ل ل ح ظ ة نتفادى جميع المشاكل فكم من عرض هتك بهذا السبب عندما تدخل البنت أ و ا ل م ر أ ة ا ل ج م ي ل ة إ ل ى الطبيب ويعشقها وكذا يتعلق بها ويعمل معها مواعيد ويتصل بها بالهاتف وما إ ل ى ذلك فتقع المنكرات وتهتق ا ل أ ع ر ا ب وتشرد ا ل أ س ر وتفتت المجتمعات ف ل ن ت ق الله عز وجل إ خ و ا ن ي في أ ع ر ا ض ن ا ولنتق الله عز وجل في أ ن ف س ن ا ولنتق الله عز وجل في نسائنا ولنتق الله عز وجل في ديننا اللهم اجعلنا من المتقين آ م ي ن والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد العالمين لله لله رب و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ولا عدوان الا عبد على ب الظالمين و ص ل الله وسلم وبارك اللهم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا و ك ر ة أ ع ي ن ن ا محمد وعلى آ ل ه وصحابته أ ج م ع ي ن ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين ك ل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وكل المؤمنات من أبصارهن ويحفظن فروجهم ا ل ق ض ي ة م ت س ا و ي ة في حق الرجال وفي حق النساء النساء والرجال في هذا الحكم شقائق ما أ م ر به الرجل المؤمن أ م ر ت به ا ل م ر أ ة ا ل م ؤ م ن ة ذلك أ ز ك ى لهم أ ز ك ى أ ي إ ن غبت بصرك وحفظت فرجك يكون ذلك أ ز ك ى لك أ ز ك ى لقلبك أ ز ك ى ل إ ي م ا ن ك أ ز ك ى لدينك أ ز ك ى لمجتمعك و ل أ م ت ك ولذا جاء في الحديث ر و ا ه ا ل إ م ا م ا ل ط ب ر ا ن ي و ذكر ه امام ل إ ابن كثير في تفسيره ل ل آ ي ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن النظر سهم من س ه ا م إ ب ل ي س مسموم من تركه م خ ا ف ت ي من تركه م خ ا ف ة الله يقول الله عز وجل من تركه م خ ا ف ت ي أ ب د ل ت ه إ ي م ا ن ا يجد حلاوه ت في قلبه النظر سهم من سهام إ ب ل ي س المسموم من تركه من أ ج ل م خ ا ف ة الله من غض بصره خوفا من الله خوفا من الله عز وجل الله عز وجل يعطيه ح ل ايمانا و ة ع ط ي ي ه إ يجد ح ل ا و ة ذلك ا ل إ ي م ا ن في قلبه لكن العكس إ ن استعمل بصره فيما حرم الله عز وجل إ ي م ا ن ه يضعف إ ي م ا ن هناك ا م ي ك م ا ن ي ك و هناك ا يكون هناك اما ن يكون ه يكون يكون هناك ا يكون ه يكون م ن ي ك ا م ن ا ل إ ي م ا ن ش ي ء ذ ل ك أ م ك ى أ ه ك ى ل ه م و ي ق و ل س ي د ن ا ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ك ل ع ي ن ب ا ك ي ة ك ل ع ي ن ب ا ك ي ة ي و م ا ل ق ي ا م ة إ ل ا ع ي ن ا غضت عن محارم الله وعينا صهرت في سبيل الله وعينا يخرج منها مثل ر أ س ا ل ذ ب ا ب ة من خ ش ي ة الله كل عين يوم ا ل ق ي ا م ة تبكي كل عين ب العيون ق ي ا ا م ة ل كلها تبكي الا ث إلا عينا ا غضت عن محارم الله الا عينا لم تر إ ل ى ما حرم الله ما هو حلال أ و مباح تنظر إ ل ي ه وما هو محرم أ و مكروه تبتعد عنه هذه العين لا تبكي يوم ا ل ق ي ا م ة العين ا ل ث ا ن ي ة و إ ل ا عينا ص ه ر ت في سبيل الله باتت تحرس المسلمين حتى لا تهتك أ ع ر ا ض ه م حتى لا تؤخذ بلادهم حتى لا يغار عليهم من طرف ا ل أ ع د ا ء عين بات ا ت ح ر س في سبيل الله لكن ا ل آ ن العين تبي ت ت ح ر س في سبيل الشيطان ا ل أ ع ي ن ا ل آ ن ت ح ر س في سبيل الشيطان ا ل ز ن ا ت والزواني الجميع في هتك ا ل ع ر ض في الفنادق في أ و ك ا ر الزنا والفجور أ و في الشواطئ أ و في الغابات و ا ل أ ع ي ن تحرسهم ليلا ونهارا الأعين ت ح ر هل م ي لانهم و ا ا ر ل ا ا ذ تحرصهم؟ هل لأنهم يتعلمون ا ل ق ر آ ن هل ل أ ن ه م يذكرون الله هل ل أ ن ه م ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إ ل ى الله هل ل أ ن ه م يطعمون المساكين لا تحرسهم لماذا ل أ ن ه م يجنون ل أ ن الزاني مع ا ل ز ا ن ي ة السكير مع ا ل س ك ي ر ة الخبيث مع ا ل خ ب ي ث ة إ م ا في فندق و ا ل أ ض و ا ء الحمراء تذهب وتاتي ت ي في م ك ن ه ا الخضراء و ه ب الخضراء و ت في مكانها البيضاء أ و ا ل س ف ر ا ء والعيون تحرس ماذا تحرس تحرس العرض وهو يهتك هذه ا ل أ ع ي ن لم تبكي يوم القيامه كلا و الله إ ن هذه ا ل أ ع ي ن تبكي بدري ا ل يوم القيامه العين الذي لا تبكي هي العين الذي باتت تحرس في سبيل الله تحرس أ ع ر ا ض المسلمين حتى لا تهتك تحرس بلاد المسلمين حتى لا تؤخذ تحرس المسلمين حتى لا يغار عليه العين ا ل ث ا ل ث ة وعينا يخرج منها مثل ر أ س ا ل د ب ا ب من خ ش ي ة الله العين ا ل ذ ي كانت تبكي في الدنيا خوفا من الله ومن فينا يبكي خوفا من الله من في المسلمين ا ل آ ن يبكي خوفا من الله البكاء من خ ش ي ة الله ض ل ي ل على ا ل إ ي م ا ن إ ن لم يكن فيه رياء البكاء من خ ش ي ة الله يدل على, الإيمان. يدل على الخوف إ ي يدل م ا ا ن على ل من الله يدل على أ ن القلب رطب بذكر الله لكن إ ذ ا تحجرت العين ولم تبك ي دل على أ ن القلب قاسي على أ ن ا ل إ ي م ا ن ضعيف كان أ ه ل ا ل إ ي م ا ن من السلف الصالح من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ذ ا ذكر الله خفت قلوبهم و ش م ا ز ت واضطربت فرائسهم ودمعت أعينهم دمعت أعينهم دمعت إ ذ اعينهم س م و ا كلام الله ت دمعت ل ع أ ي إ ذ ا سمعوا النار وجحيمها وزفيرها وكيف يكون أ ه ل ه ا فيها وتدمع أ ع ي ن ه م إ ذ ا سمعوا ا ل ج ن ة ونعيمها وكيف أ ه ل ه ا يتنعمون فيها شوقا إ ل ي ه ا لكن ا ل آ ن نضحك على ماذا نضحك إ ذ ا انتهكت ح ر م ا ت الله نضحك إ ذ ا سب دين الله نضحك إ ذ ا انكشفت النساء نضحك إ ذ ا شرب الخمر نضحك إ ذ ا دعي إ ل ى المنكر ونبقي إ ذ ا أ م ر بالمعروف فصار المنكر عندنا معروفا والمعروف منكرا صارت ا ل س ن ة عندنا بدعه وصارت البدعه عندنا س ن ة إ خ و ا ن ي العين ا ل ث ا ل ث ة من ا ل أ ع ي ن التي لا تبكي يوم ا ل ق ي ا م ة لا القيامة تبكي يوم القيامة هي العين التي بكت من خ ش ي ة الله سال منها ولو مثل ر أ س ذباب من الدموع خوفا من الله عز وجل هذه ا ل أ ع ي ن لا تبكي عين غ ب ت من محارم الله وعين حرست في سبيل الله وعين بكت من خ ش ي ة الله لماذا هذه ا ل أ ع ي ن يوم ا لا ق ي م ة لا تبكي لان أ ن ل ل ل ه يريها أ الله يريها ما يسرها وما ي د خ ل عليها الفرح والسرور لذا لا تبكي و إ ن بكى ا ل آ خ ر و ن قل للمؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م ويحفظوا فروجهم ذلك أ ز ك ى لهم إ ن الله خبير بما يصنعون فلا تظن أ ن ك إ ن نظرت فيما حرم الله وحدك أ ن الله ل س بمطالع ع ل ي ه وهذا ما, نفعل ما نفعله نحن هذا ما نحن غرق فيه ن غ د أ ب ص ا ر ن ا في الشارع ولن رأي... لم... ننظر إ ل ى المتبرجات في الشارع لكن إ ن دخلنا إ ل ى البيوت ش ع ل ن ا الشاشات وجلسنا أ م ا م ه ا و ر ن ا ننظر إ ل ى المغنيات والراقصات في التلفزيون ك أ ن لم يرى ل ا ح د وهذا يفعله الرجال ويفعله النساء والله أ م ر ن ا أ ن نغض أ ب ص ا ر ن ا في الشارع وفي السوق وفي البيت وفي كل ل ح ظ ة و ح ي ن إ ن الله خبير بما ي ص ن ع و ن كل ما ت ص ن ع ه أ ي ه ا المؤمن كل ما ت ص ن ع ه أ ي ه ا المسلم كل ما ت ص ن ع ه أ ي ه ا ا ل م س ل م ة الله خبير به اللهم اطلع عليه إ ن ه يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور اللهم اجعلنا من الذين يغضون أ ب ص ا ر ه م خوفا منك اللهم طهر أ ب ص ا ر ن ا اللهم احفظ فروجنا اللهم طهر مجتمعنا من الزنا يا رب العالمين اللهم طهر أ م ت ن ا من أ ب ر ا ن الزنا يا رب العالمين آ م ي ن والحمد لله رب العالمين إ خ و ا ن ي في ا ل ن ه ا ي ة هناك إ خ و ة يطلبون منا جميعا الدعاء الصالح فيه م ر أ ه مسلمه عندها مشكل تطلب منكم الدعاء بالصبر وهناك أ س ر ة أ خ ر ى تطلب منكم الدعاء بالشفاء وهناك أ س ر ة أ خ ر ى وقع بينها الشجار ووقع بينها التخاصم بين الزوج وزوجته فتطلب منكم الدعاء الصالح اللهم م ش ف ي المريض اللهم اشفي المريض اللهم اشفي كل عليل يا رب العالمين اللهم اشفي مرضى المسلمين اجمعين اللهم من ي ط ل ب الصبر فصبره يا رب العالمين اللهم ارزقه صبرا جميلا اللهم ارزقه صبرا جميلا والذي يشتكي من ا ل ف ر ق ة والخصوم اللهم اصلح بينهما اللهم اصلح بينهما اللهم وفق ذات بينهما واهدهما سبل السلام و خ ر ج ه م اللهم من ا ظ اطرد الشيطان من بينهما يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كلنا وليا ونصيرا اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ووفق ملك البلاد الى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم اهد ي شبابنا واهد ي نساءنا واهد ي الرجال الى ما فيه الحق يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم على محمد و آ ل ى اله وصحبه وسلم تسليما